بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزتل مزا <تصفيق> <تصفيق> الذي جمع ما لوعددا يحسب ان ما له اخلدا كلا لينبذن في الحطما وما ادراك ما الحطما نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مقصده في عمد ممددا.